وشي طبيع وشي طبيع وهو شيء وشيء قبيح عموما قال الله سبحانه وتعالى قلت عليكم القتال وهو لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وخيرا لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وصرر لكم والله يعلموا وأنتم لا تعلمون صدق الله عليه يعني من فقط نتكلم معكم أن الخالق أنا ما مستوى يعني لا لا علمي ولا تشي هذا سبيتي واحد مرد شريك من حلمه سبحانه وتعالى كنت ما قرد ذلك انت, انت آجراً دلك ولا تأكد لأنه انت تعيش مشاكل عندك مشاكل كان جميع الناس حتى ذلك اللي كي عبد الله تعالى يكون عنده مشاكل أي واحد اختبطه عنده مشاكل هذه سنة الله بالحياة الإنسان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمر إننا خلقنا الإنسان في كبد في الكبد يعني عنده مشاكل عنده لازم يجتاز العقبة لازم كذا لا ما ما لا يمكنش أن بواحد بساطة أنا قررت هدو تقاتلوا ولم تقاتلوا أنا صابي كفرت بها أو واحد المسيحيين تقاتلوا بينهم حتى اليهود تقاتلوا بينهم حتى الناس أجمعين تقاتلوا بينها هل هذا يعني, هل هذا يعني, يعني سبب يؤدي الإنسان أنه صار فينا كفار ولا قالوا اليوم نتكلم تخلع؟ صحيح إنه عدم فهمنا للإسلام لأننا عشنا واحد الوقت يعني الدولة الدولة المريدة ولا الدوله مثلا المغاربة موجودة هنا ولا ما أشك الموجود في فالطول قد ضمن آخر المغرب الدولة المغربية شقرت الإسلام وشقرت من يبنى كين واحد اسمته أم المومين ينخسكم تطيعه ويقول ما بغى هو عائمته ونصحها عبروذة كل الشكلة دياله وسكته وما تدخلوش فتسيو سياسة حرام ونانانا ويقول إن واحد إسلام يبغوهوما ولو كيعطوه نوسمه بالنسرة نهار, نهار جمعة اسمتها النسرة تقل واختبار الصباح تعملو وسكت ولي قدرش حتى قدخلها دار بابا إذن ما نخطوش هاد المسألة بهالطريقة يعني ديال حدقاء نرها كان الخلعوني للأسر ما علموكش الدين وللأسر نحن يعني أحد يعني كنا يعني الفروي ديال هاد التربية لا دينية لا, لا, لا ما, تبعونا ما تبعونا لا الدين لا الكوفر لا تح هذا والله يعني نستغرب اليوم لكم يعلمونا غلا شي طوينتي او لا موغال ولا لا شي حالا أطبع ما يكون تقدم هذه البلاد بشي فرنسا لو بقات في المغرب على الأقل يكون الشنطيات كمين بغير يكون كذلك وحشي التقدم بين قوسين قيرا أنهم معلمون التحاجر قاموا بعض المسائل وكل مرة يجدون كل مرة أنا ربكم الأعلى وانا كذا وانا كذا إذن أستاذ سيد كانيت إذا هذا بساطة لا أنا حقاة وضربت عائشة مع أفلام وشهد الدين وأنا سبيت الله هذا مشي ممكن هذا ممكن خديلا ترى ده, ده يقولي في الإله ديال كنا نسبون قولي العناة الله عليك يا إله ديال كذي ولا كلام فاضي يد يقولي أنت إنسان وشة وش خدينا نسبته ما ذا اليوم الصافي مع يعني الله حليم رسبه قبل كا الله عالم كيف يسبه أقوال ما زاد ذلك في ملكه وما نقص ذلك في ملكه يعني را أحلم منك وأكبر، أينه حالهم سبحانه وتعالى؟ أرحموا بال بالرضيع من أمه، الله تعالى أرحم بالرضيع من أم الرضيع لابنها. أيها الإنسان خليك الله دايما له ولا يهمل له. أنت سيأتي وقت يعني ت أما تحمل ال ال الواقع نعطيكم الله سمح لي كثير أنا نحن عقمو ن وأشكركم. و السنة الظاهر اليوم المراخع عندي واحد فيهم من الخارج السنة أصبرلك يا أخي عنده صدى بزاف أنا من الصدى هذا ما مفهمش الصراحة بزاف زي الهدرا الصدى أكثر من الصوت عنده مشكل في الصوت أنا أوقع لوحدي كلي ماهم. المشكل أنا بشي في خلي ويسالي التليفون باش يسمع ليه؟ لأن قارو واحد الحاجة خطيرة. معك يعني مش ديال خلق مجموعة يعني إذا أنت كلبوا بيفهم ديال الخلق مجموعة من الكائنات اللي عرفت لما قرأت ديالها فأكيد اللي جاء في نصوص دينية اللي قالوا لأن على نصوص إلهية سقلي بعديها ده ابو خنشان هو أن جميع الحيوانات صوت خلقات غير فقط صخرات يعني الإنسان لأن هدف ديال الخلق إذا خلنا نتكلم بيفهم ديال الخلق أن الهدف من التواجد المجموعة من كائنات على وجه الكرة الأرضية ما هي إلا كائنات مزخرة وكانت نية مبيتة في النفس الخارج على أنها سوف تزخر المساعد لكن إذا جينا مثلا من دين نصورات أخير ومجموعة من الحيوانات ليس غير دين نصورات غير فقط يعني في العالم في المملكة الحيوانيه يعني كتدينوا صورات هناك مجموعه من الحيوانات اللي عرضت لي انخراط ديالها و الا جينا مثلا غير تنسوا ديال لي فوجيشن بغيتوا شي غادي تلقى حتى حتى لي يعني هذا داك داك داك بين بين الطيور والزواحف ما بين الزواحف والطيور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 هنا يا سي يا أبو خنشاب يعني في محاولة لبائسة أو محاولة الصفحات للخالق لما لما فكر لما الخالق عنده فكرة عنده رؤية تفكر لما فكر على أنه سوف يخلق مجموعة من الديناصورات ومجموعه ومجموعة من الكائنات يعني النباتي الأخرى اللي انقرضت وهنا كان فقط عنده واحد الهدف معين لكن, لكن من بعد الانقراض لهذه الحيوانات صبح ان الفكرة ديالو او ديالو يعني باء بالفشل وبالتالي ممكن منحقك ابو خدشات تسمعه بالمهندس الفاشي ان هذا الخارقة عبو عبو عدل عدل هذا عدل موديس اللي عنده اللي عنده فكرة وعنده عنده نية وعنده هدف دي الخلق وكل حيوانات ثم انقرضت بدون ما تدي رسالة ديها بدون ما تصخر وما تصبح مصخر يعني للإنسان وما تأونش بينا الحاضرات يا ركنادر سير حمار مسكين وظلمه فا أكيد بأن الديناصورات خلاك يعني في الجوراسيق أو ما؟ ودكتاتو برمي المجال لفوتيل استخباري يعني تأدي الرخو, الرخو بشكل دقيق يعني واحد مجموعة من الطبقات ديروق والأرضية ديروقية الأرضية أو يعني دك المجال الميوسفير يعني في ensemble pictographique ديال الكورسيستر ابو ابو خريشاق ابو خجهير فقط يعني هاد الشطحات ديال الخلق ديال الديناصورات هي شطحات جداليه الشطحه الشطحات بادت بالفجاه وبالتالي من حقنا حنا كناس اللي ممكن نعطيو ايفالوياسيون ديال الخدمه ديال هذا المهندس على انه مهم يستفاشي التعريف على حركات ديالهم تعرفوا في الجوراسييك يعني بعلاقة مع مع الناسيون ديال التيلوسورات او مجموعه للتغذيه الغذائيه انا رجع لك في سي ابو خنشاب ابو خنشاب ابو خنشاب من حق الايتام يمر من حقهم راح الخير المضاف الانسان المتدين ابو خنشاب هو انسان مريض هو المعابد وامكن العبده الا مجال للان القيام بعمليه بمعنى الاداره بين خمسين جمع الكنيسه اسمها دبوتي هما سدي طارات ديال الانسان او وهذه المحاولات، وشطحات للإنسان المتدين، من إنسان المتدين عبر القيام بمجموعة منتقوس هي شطحات بهدف جل هو الوصول إلى مستوى ديال وحدة، وحدة، توازن, توازن نفسي، توازن نفسي، وبالتالي أخي أبا خنشا ما لما كحققش تمنعين الله مرات يمشي صبي طبعاً هنا، هنا طبعاً الحرية ديال حق. حق الاستشفاء اي حق حق يعني حق حق ممارسة العقيدة احنا تمعطيها ولكن ما محقش انسان المتعبد والانسان المرد بين قوسين انه يحاول يدفعني ويجبدني معاه يمسي ونقومه دي بتلقي الشطحات ولا بهدوانية لانني اهترى ديال لانني اراه بغيت نحقق واحد توازن من نفسي موئيان انت من سجود او انت يعني من ترغيت بجماعة من ترانيم او من جماعة من نصوص قرانية ما يمجوش الحق يعني دعاني نفس العمل يسيشفعي وصفناك تجاني الاحمامة احمامة مول يعقوب مشان يحمي معه ما بحب هذا أبو هنا هنا أخي أخويا أبوه نشا أبوه نشا للأسف الشديد في خلا أو في في في واحد افتراء تم فيها هذا استغفال استغفال الإنسان بأخي الإنسان بإسمه طحنا أو إسمه بإسم يسوع بإسم اسمه إله بدي مباركة عليك هذا ذات من الوقت الكافي حتى وقت ليك أتخربك وش فهمتي وشي حاجة؟ الأخوان ماذا وش فهمتي وشي حاجة؟ أنا بغيت شي واحد يكتب لي واحد لي فهم شي حاجة الله يجازي بخير فهمتي اي مبيب بشي حاجة؟ حامورابي فهم قانتلي الله فهم أبو خنشا فهم أنا ليه بفهمش وين اللي من كل الخالاد لقيه بيل <تصفيق> أنا يلا حداف الأول فهمت شوية ديال الكينكير ضل على الحفريات والحيوانات التي انقرضت منذ ألف سنين وطين صور شوية دخل شت خبرات ما فهمت منه وله <تصفيق> سبحانك يا عظيم <تصفيق> خلاه مدرنيت أنا ديزيرتمان هتخرب قديلك كامل ما عندي ما ندير به أنا شنو غنستفد اللي كتقول بأن الله مهندس فاشل مع أنك انت مخلوق وأي خلق إلا وله خالق فكيفش كتتهم بأن الله مهندس فاشل خالق فاشل وواحد الحاجة.. انا انا بغيت نعرف اللي كتهضروا على الديناصور انا, شلو, أنا شنو انا ما كيهمنيش شنو شنو غنستافد انا الا لقيت انا في هاد الكتب انه كان واحد الديناصور شنو هو هذاك الميساج اللي غيوصل لي ربي هذا هو اللي بغيت نعرف بغيت هل امنتم بوجود الله بابتداء الكتاب واش الله محتاج افوكا اه سؤال زوين هذا واخنشة لازارت مان را هم مجوانا ديال هولندا اهضا ماريخوانا واقعي لابتي تقول لياك ابو خنشا هان شيف الموقف الدفاع احنا ما شيف موقع الدفاع لو لكن غادي نجاوبوا على احنا مثلا كيفاش غادي نديروا نأمن بالإله يا أخي أبا القاصم مزيان اني يا اخي الله اخي انا ما زل ما كليت ما شتو ما تشي حاجة ام بي بي في الخدمة سلام و المسيح ام بي في الخدمة و انا كنت ساينه حتي بشي ضدار بشعاد انا النوض و اخرى اني عادش اتداب شوية كينغ اتلاس دخل. أغدين جاوب هذا الأخ واللو عندك وش في تحيدون نقطة على هالديزات ما نرى في الصداع الزافقي غي صداعكم خليه اسمها هكذا مأكثر أنا أعطيتكم الفرصة بشي قالك أنا جاهلة كيفاش غادي نأمله ب... بوجود الخالق في هذا العصر ديالنا أبو خنشا؟ كيفاش غادي نديلون قلبوا عليه في رأيي ديالك أنا واش كاين بعدا الى اصلا ما كتامنش بالاله ولى ما كتامنش بالاله بلا ما نضيعو وقتنا معك كلس تناقش معنا في الاسلام ولا شي حاجه هذا يعجبك انت تناقش في الاسلام اما في وجود الخالق واش ولا ما كاينش خلينا بعيد ديك الموضوع سلام ونعمه المسيح يا كورلوس سلام رب المجد له كل المجد اوما الاخوان دوكي تحته اه.. غادي تقبط الادارة قبل القسم نعني كنت قلسة كندوز لهم المايكو الصافيبك كنت بتشي حاجة هاك اخويا البي باركك تخوض المايك نصيح <تصفيق> نصيح نصيح نصيح نصيح نصيح آه دبّا دبّا رايكم دب الصوت دبّا رايكم دبّا رايكم سلام رب المجد يسوع المسيح مع الجميع شكراً اختي شكرا شكراً يا هو يقولي من قبيلة من يمشي اسمع الصباح أوكي اختي غيتار بباركك ببارك الخدمة المباركة ارتاحي لك شوية وآه أنا هنا يا واحد ساعتين ولا تنشوتي آه غير ندخل نخرج من البسلا الرضا ونعود نعود, نعود يلا اه غير ثواني وانا معكم طيب اه اهلا ومرحبا بالجميع وما لعبش انا علاش كنتو يلا كي داخل دابا ديزيرتمان ديزيرتمان هذا ديزيرتمان اللي كنعرفوه كيديرها ديزيرتمان مالك, مالك معك معكر اليوم مالك كيدير اخويا ام سلام المسيح اخويا ام بي عليك احمد ديزيرتمان نعاقل انا اه, وقلن آه. وقلن نحيدو عليه نحيدوا عليه الريد. اه شكرا شكرا اخي صباح يا مبكي. إذا نر ما عاد على شيك سكوت على شيك سكوت هدرو. طبعا كنا نضرب مواضيع الإسلام، قال الإسلام نحنا بادا من المضربة القرع يسيل دمو. يعني أي موضوع يعني ممكن نمشي وفيه ونشوفه شنو. إذا نهدي نفهمه نشل من خلال إخوة اللي رافعين الدوم غن على الشيك سكوت اذن وكبر يا استاذ مصطفى كدير خويا استاذ مصطفى لا بس عليك كل شيء بخير وزارتنا بارك الله يودي <تصفيق> اذن هذي نسمعوا القانت لله يعني نشوفوا هذا الاخ او الاخت طبعا اخ قانت لو كانت اخت ستكون قانتا اوكي بعد ما تكيد خروجو عندنا بصابير ويطلع بنت يعني اسامي آه. اذن نسلموا المايك القانت لله قانت لله لك المايك. بوي صباح عليكم المهم على كل حالة مرحبا بلعخاء بالقاسم بل انتحاقك بك بنا و لجميع الملتحقين بشهد الملتحقات الجديدة اذا فغير نقول لهم بيثنا نرد على الأخت ريتا لأن الأخت ريتا قلت لك أود دي هي القادية نسألة لإيمان بالله واشل الله كدخس يعني لا لكل خالقين مخلوق أنا أقول لك هذا كم قد تليك أنا لا ديني واللا يؤمنون بوجود إله كان واحد المخلوق واحد الخالق لهذا الكون إليك الكفاح ولكن ماشي هو هذا الإله اللي صوره رنا الديانات ماشي هو ذاك الإله الذي يأمر بالقتل والتدمير والسبي بس يا إله أنا ما أحتاج ننتقدنا كهذا كإله هذاك اللي اللي قال اللي اقتتام قرفا وقال قال عليها ما تناطحت عليها أنذاك ولا ندقع اسم بنت مروان وبرقها وبرجها الرسول ودك شيء هذا الرسول هذا ماشي من عند الله وش في الدنيا اختريتاه الله خالق دي الكون وهو واحد الله الذي يحب مخلوقاته ماشي واحد الله الذي يزرع العداوة بين مخلوقاته وكيدربنتم الحروب هذا ماشي إله هذا يكون شيطان افهمتني الاخت وانا كان أمل هذا الله خلقنا خلق الكون خلق الميفر غير واحد مجموعة قوانين طبيعية ومشاف حلو مشاف حلو نمس وبرق مشاف شيء بلا صار كل كوفة خلق الميفر ولله علم ففف شيء بلا صخرة أو الميفر لأن خلنا ما عارفينش العلم اللي جلنا ما زما نتوصلنا ومريح فيها في واحد اللي بيروج يروح حالك واحد لا برطوار إحنا حالك إحنا واحد لا ولا واحد وصل بيوري كل النهار اللي وخلق واحد ديال ديال شومانيتيك ديال ديال انا كنامر كا بالله هكا كنشوفو الانسان الجونطي واحد جنتلمان بيناتكم ولا تخاصموا بيناتكم ولا ما انا باش كنامن وهاد الدين الدبا اللي كانت في الارض هي اجتهادات ديال بني البشر اجتهادات ديال البشر ديال الناس كتلقى مثلا فحضبه في الإسلام أن محمد كان جزيره العرب مشى تعلم قرا واحد المجموعه ديال لي شوز وشاف القبيله ديالو وشاف اللوطراج ديالو ودار واحد واحد الدين وواحد الموفمون اللي خدها واحد الصبغه دينيه وسط درعا وزيد وزيد, وزيد وداروا الغزوات وداروا الاحتلالات وزيد وزيد نفس الشيء بالنسبة المسيحية الشيء فيها, فيها الحرب وكان في تقتل وزيد وزيد, وزيد. المسيح المسيح اللي هو أنا بها المسيح الأهل الجديد اللي هو واحد الكتاب ديال ديال ديال ديال الحب وديال وكذا وكذا لكن في في القديم القديم فيها فيها فيها فيها, فيها ديال ديال الأحداث اللي كي عود هما الأهل القديم فيها كانت فيها القتل قتل فيها وكذا وكذا، إلا أن المسيحيين هم ما كي يعني بدك القاتل ما اللي كان فهم المسيحيين لونفو شيء دي الواحد حريقة العهد الجديد دي لما حب وكذا وكذا، الإسلام لا، الإسلام فيها المكي وفيها المدنية، المكي فيها شوية حب وكذا وكذا. من بعد تبعها تبعها القتل والسبي والغزوات وما إلى ذلك لدرجة أن الغزوات إلى يومنا بقي كنتشوفهم ختكون غزوتين نيويورك وواشنطن وزيد وزيد وتفجر ودمير وكذا وكذا وكذا أكا كيبانوني يا والله ما غاديش دير هادشي شي من خلق الإنسان الأقل والأكثر أكا كيبانا الأخت ريتا والنباو بليجي باش نأمن بواحد إله من هادوك الإله الآله الثلاثة لكي يمنون بهم المسلمين والمسيحيين واليهود واني بابولي جي احنا كان هذه بالإله هده هده وشكرا على اتحات هذه القرصة ونحن معكم الى ان يحينا الله شكرا شكرا